يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما لشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم